وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المسلمون كانت الفدع في ثابتها لا تكاد تنتشر بين الناس انتشارا كبيرا وذلك انهم كانوا يستعملون وسائل لم تكن مثل وسائل المنتشرة في اليوم في نشر المعلومات بين الناس فلم يكن في السابق عندهم من الوسائل الا الكتب التي تكتب نسخا عن طريق الايدي دون ان يستطيعون ان ينشروها بين الناس او ان تنتشر البدع والمحدثات عبر الدعاة الذين يدعون اليها ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى من العلماء والأمراء يردون على أصحاب هذه البدع ويأخذونهم أخذا شديدا ويقيمون عليهم الحدود الشرعية فعات في السنة زمانا سليمة من البدع والمحدثات إلا أنه قد ظهر في ثماننا اليوم وسائل متعددة استعمل عددا منها عدد من أهل البدع حتى بدأوا ينشرون بدعهم من خلالها ومن ذلك ما يقصه الروافض من بدعهم عبر قنواتهم الأربعين التي باللغة العربية فضلا عن القنوات الاخرى التي تتكلم بغير هذه اللغة وبدأوا ينشرون عددا من البدع في خلالها وانك اذا نظرت في هذه القنوات خلال هذه الايام او نظرت الى مواقع في الانترنت يقوم عليها عدد من الشيعة الروافض وجدتهم يثيرون سارات ويثيرون حروبا ومسائل قد مضى بها الزمن وليس لها تخل في زماننا ولا يمكن علاجها اليوم يصل إلينا عبر هذه الوسائل ربما وصل إلى بعض هواتفنا المحمولة وقد وصل إلي عدد من هذا من أقوام يرسلون مع إقبال يوم عاشوراء الذي قتل فيه السيد السعيد الصحابي الشهيد سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه فتجد أنه ترسل إلينا أو ربما رأيت في القنوات ومواقع الانترنت عبارات تثير النزعة بين المسلمين فيرسل إلي وإلى غيري يا نتارات الحسين متى ننسقم منكم ونبرد دم الحسين ونحو ذلك من العبارات والله لقد وصل إلي عدد منها سواء من العراق أو من غيرها من البلدان من أقوام يقلب على ظن أنه من الشيعة وربما اتصلت ببعضهم فإذا به تائر الغضب ينزع في الكلام ويقول سوف ننتقم للحسين أنتم أحساد من قتله وكأننا نحن قد سمعنا على قتل ذلك السيد السعيد الشهيد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه تعال اليوم أيها العفاظ ننظر من قتل الحسين ما هي قصة ذلك وما هي العبر التي ينبغي أن نقف عليها من هذا أيها المسلمون إنما نشاهده اليوم من التقبير ورطم الخدود وشق الجيود وإسانة الدماء ليس من الإسلام في شيء وربما نظر بعض الناس إلى هذا سواء من المسلمين الجهداء أو من غير المسلمين فظن أن هذا من الإسلام وأنه فيه خلة ودليل مع أن هذا كله باطل ومحدث بل إنه تشبه ببعض النصارى ببعض فرق أن صار الأرض وبعض دين الهندوس الذين عندهم شيء من هذا سعال اليوم نقف على القصة باختصار كيف خرج الحسين رضي الله تعالى عنه ما هي قصة استشهاده ما هو حكم خروجه عليه السلام كيف كان ما بعد مقتله رضي الله تعالى عنه كيف كانت الحوادث بعد ذلك أيها الأكارم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الحسين وأبيه هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد شباب أهل الجنة وهو أول وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صغره ولد الحسين رضي الله تعالى عنه بعد أخيه الحسن وذلك في شعبان من السنة الرابعة للهجرة وقتل في يوم الجمعة من شهر الله المحرم وهو عاشراء في سنة احدى وستين للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبي سنفسين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صغره خمسة أو تسة سنوات يتربى بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهل من علمه ويتأذب من عذبه يرى دخوله وخروجه وصلاته وقلوته وقيادته للناس فتعلم في صغره ما فات غيره من الصغار أن يتعلموه نوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتولى أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي وأخذ الحسين رضي الله عنه يشف غلاما ثم يكبر شابا ثم يتعدى ذلك وذلك في كنف أبي بكر وعمر وعثمان وفي كنف أبيه علي وكانوا جميعا يكرمون صحب هؤلاء الصحابة الكرام وصحب أباه علي رضي الله تعالى عنهما و. روى عن أبيه عددا من الأحاديث وكان معظما موقرا بين الصحابة جميع رضي الله عنهم وكان عمر رضي الله عنه يقدمه على ابنه عبد الله بن عمر وعلى غيره يقدمه في العطية حتى قال عبد الله بن عمر يوما لأبيه يا أبتي لم تقدم الحسن والحسين علينا فقال له عمر ايتني بأم مثل أمه أو أيتني بأب مثل أبيه فكان يقدمه على غيره من الشباب. الحسين رضي الله تعالى عنه كان مع الجيش الذين غزو القسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه. لما توفي معاوية جعل البيعة لابنه يزيد. وكان الحسين رضي الله تعالى عنه في المدينة. وكان يرى أن البيعة لا تكون بوصية من من قبله أو وراثة. إنما تكون بإجماع المسلمين معاوية رضي الله عنه اجتهد قبل موته وأخذ البيعة لابنه اليزيز من أصحاب الرأي والمشورة الذين في الشام وأرسل إلى خارج الشام أيضا إلى بعض الصحابة ليبايعوا فلما توثق معاوية قبل موته من إجماع الناس بالخلافة لولده سعد ذلك جعل الخلافة له من بعده وتوفي فلما توفي رعى الحسين رضي الله عنه أن الخلافة لا تكون بهذه الصورة إنما تكون بإجماع أهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة عليه فأبى أن يبايع يزيدا لكن يزيدا لم يفعل شيئا للحسين إلى الآن استثبت الأمور ليزيد فعلم أهل العراق من أهل الكوبة أن الحسين لم يبايع ليزيد وأن في نفسه شيئا من بيعة يزيد أصلا وكان الناس في ذلك الزمان ذلك الموضع عندهم خلافات أساسا مع يزيد، فجعلوا يكتبون إلى الكتاب الكتاب سلو الكتاب يقولون إذا نجعلك أنت الخليفة وإذا كان أهل مكة وأهل المدينة ما يبايعونك وينصرونك تعال إلينا ونحن ننصرك وتكون ملكا على العراق ونقاتل أهل الشام وتصبح واليا على المسلمين جميعا فجعلت فجعل الكتب تصل إليه الكتاب فلو الكتاب حتى وصلت الى خمسمائة كتاب وخمسمائة كتاب ذلك الوقت ايها العطابل امر عظيم ليس مثل لما توصل رسائل الينا اليوم عبر الهاتف أو, او لانترس او عبر البريد لما كل انسان يوصل كتابا عبر الرواحل وعبر الناس يقدمون ويسلمونه الحسين ويضرب المشوار الطويل من العراق حتى يصل الى المدينة هذا معناه له, له أهمية لما كفرت الكتب عند الحسين أراد أن يتأكد من الوضع تماما فأرسل رجلا من ابناء عمه مسلم بن عقيل رضي الله تعالى عنه قال اذهب إلى هناك قل هل معك تأكد منها فحمل معه بعض الكتب لأنها كثيرة ومضى حتى وصل مسلم إلى العراق لأجل أن يتأكد من هذا الأمر من صحة الكتب أن يأخذ البيعة للحسين فإذا أخذ البيعة له جاء الحسين فإذا الناس جاهزون فاتبايعوا وتهيأوا فيأتي يقودهم وصل مسلم بن العقيل حتى دخل إلى الكوفة خفية وجعل يجتمع ببعض الناس خفية في بيت هان بن عروة وهو من أصحابه وجعل الناس يتكاثرون حتى بايعه ألف ثم بايعه خمسة ثم بايعه إثنى ثم بايعه ثم ثمانية فشعر ان هذه الاعداد الكبيرة يصح بها الان ان تكون دولة ان تكون ملكا عندها كتب مباشرة الى الحسين ان الناس قلوبهم معك وان الكتب التي وصلت اليك الخمسمائة هي غيض من فيض وان الان تحت يدي ثمانية عشر انسان كلهم يبايعونك على السمع وعلى الطاعه وعلى القتال معك فاقبل الينا دعت الكتاب الى الحسين كتاب في ذلك الأيام ليس رسالة جوال يصل في لحظتها أو أو بريد إلكتروني يرسله يحتاج إلى أيام حتى ينتقل من العراق حتى يصل إلى مكة حتى يصل إلى مكة وكان الحسين رضي الله عنه فيها فلما خرج الرسول بالكتاب إلى الحسين ومضى يوم أو يومان بلغ الخبر يزيد بن معاوية الشام فأرسل مباشرة إلى واليه على البصرة عبيد الله بن بن قال له انظر ما هو الخبر وعالج القضية اما تقتل مسلم ابن عقيل اما ابن هانئ المهم ان تقضي على هذه الفتنة واخبرني ماذا تفعل ما الذي حصل عندها اقبر عبيد الله ابن زياد وتحرى الموضوع حتى قبض على على هانئ ابن عروة فاجئ اليه بهانئ ابن عروة وحقق معه حتى علم ان مسلم ابن عقيل موجود في الكوفة قال اين مسلم قال ما ادري قال اين مسلم ما تدري قال فنا ادري لكن لن اخذرك بموضعه فنازال يعذبه حتى قال هانئ بن عروة البطل قال والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه من شدة اخفاء فقتل هانئ بن عروة فبلغ ذلك مسلم بن عقيل رضي الله عنه وبلغ اصحابه ايضا الذين معه ان هانئ قد قتل معناه ان ما في اختيار لا بد ان نخرج بانفسنا عندها نادى مسلم في هؤلاء الثمانية عشر ألفا طبعا ثمانية عشر مرتبون كل مجموعة لهم شخص مدبون عنهم ما يحتاج يطرخ بثمانية عشر ألف في مجموعة وهم ينادون من ورائهم. لكن لم يستجب له من هات ثمانية عشر ألف إلا فقط خمسة آلة أربعة آلة أخذوا أين البقية قد بقي, قد بقي أربعة عشر ألفا هم فإذا هم ليس لهم وجود بين يديهم فأخذ هؤلاء الأربعة آلاء ومضى إلى قصر عبد العبيد الله بن زياد فحاصره فكان عبيد الله بن زياد لم يتهيأ لهذا إلى الآن ما عرف من المسألة قتال مباشر فأغلق على نفسه القصر وعرسل إلى رؤوس القبائل أنخذلوا عني أبناءكم الذين مع مسلم بن عقيل فجاء رؤوس القبائل إلى أبنائهم وجاءت أمهات والزوجات إلى أبنائهم وأزواجهم وجعلوا يقولون أرجع إلى بيتك غيرك يكفيك ذلك وجعل عبيد الله بن زياد يرمي شيئا من الذهب والمال فيشغل الناس بجمعه حتى غابت الشمس فلما صلى مسلم بن عقيل بالناس والتفت فإذا ليس وراءه إلا ثلاثون رجلا من أربعة آلة وقد تفرق الناس عنه ثم لما مضى أليل وأظرمت الدنيا فإذا ليس بين يديه أحد وإذا هو واحد أمام هذا القصر فعلم أن القوم خذلوه. عندها مضاة الظلمة ليختبأ واختبأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه وعفى عنه ورفع قدره وأعنى منزلته اختبأ في خيمه لكن لم يلبث بنزياد أن بأث إليه سبعين رجلا فحاصروا في هذه الخيمة حتى قاتلهم لكنه أصيب إصابات رضي الله عنه فالسخرج وذهب به إلى الى عبيد الاه زياد هذا كله والحسين رضي الله عنه سيدنا وامامنا لم يعلم بشيء من ذلك الحسين وصل اليه الكتاب من مسلم ابن عقيل ابن عم فجمع اهله خلاص نتأكد مع كتب وقد ارسلت رجلا جمع اهله وهن بالخروج فاقبل اليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وهم محبون له وعظمون لقدره أقبلوا إليه يمنعونه أقبل إليه بن و وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبيت وعبد الله بن, بن عمر وعبد الله بن عمر وأخو محمد بن الحنفية وجعلوا يتعلقون به أقبل إليه أبو سعيد قال يا أبا عبد الله إني لك ناصح وإني عليك مشفق قد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفة يعني من أصحابكم فيدعونك إلى الخروج إليهم فلا تخرج فإني سمعت أباك بالكوفة وأبو سعيد الخدري شيخ كبير إذا كان الحسين بن علي في هذه لحظة عمره 58 سنة تتوقع أبو سعيد الخدري كم عمره وأكتوب في أنه عليه وسلم وأبو سعيد الخدري متقدم في السن شهد معه معارك وروى عنه أحاديث قال إني قد سمعت أباك بالكوفة يخطب ويقول إني قد مللتهم وأبغطتهم وملوني وأبغضوني وما يكون منكم وفاء قط وسعى يحاول أن يبعده عن ذلك لكن الحسين قال إني خارج حافية كلام إني خارج فأقبل إليه عبد الله بن عباد وقال يا حسين لا تخرج إني والله ذكناف لا تخرج إلى الكوفة ابقها هنا لا تخرج إلى الكوفة ابق بين أهلك وبين عشيرتك فأبى عليه فقال ابن عباد والله لولا أن يزري الناس بي وبك يعني ينتقدوننا. لتشبست في شعرك ومنعتك من الخروج كما تعلم برعب واملعت من الخروج لكن لا يليق هذا بنا لا تخرج قال اني خارج فمضى ابن عباس فلما اظلم الليل اقبل ابن عباس مرة اخرى وطرق الباب على الحسين يعلم انه يخرج غدا قال يا ابن عم والله اني اتصبر ولا اصبر احاول اني اقول خلاص نفح فلا اجد صبرا والله اني اتصبر ولا اصبر لا تخرج قال إني خارج قال فإن أبيت إلا الخروج من هنا يعني من مكة تذهب إلى اليمن فإنك فيها كهوفا ووديان وجبان وشعبان وناس ينصرونك لا تذهب وتقترب من الشام اذهب إلى اليمن وكون هناك حنافة وملف قالنا قال تذهب إلى كذا وجعل يقترب حريم بلدان والفتين رضي الله تعالى عنه مسر على أن يخرج إلى العراق وكان أمر الله قدرا مقدورا خرج الحسين أقبل إليه محمد بن الحنفية أقبل إليه عدد من الصحابة وكان أمر الله قدرا مقتورا ما قبل منهم رأيه وهو رضي الله تعالى عنه عالم ومستهد وعاقل وله رأيه فلما خرج ابن عمر رضي الله عنه كان في المدينة فعلم أن الحسين خرج مباشرة ركب ابن عمر دابة وذهب يلحق به حتى أدركه على مسابة ثلاثة أيام تتعلق به ابن عمر لاحظ يلحق في البر قال يا, يا, يا, يا, يا ابا عبد الله لا تخرج اليهم ارجع لا تخرج اليهم ارجع فاخرج الكتب قال ابن عمر انظر هذه الكتب قد جاءت لي ناس بايعوني وهذا المسلم بن عقيل قد ارسل عليه سأكد منهم قال لا تخرج ابقها هنا هؤلاء يغفرون بك فلم يرضى وقال له ابن عمر وانظر الى كلامه. قال إني محدثك حديثا إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الدنيا ولم يختار فاختار الآخرة ولم يختار الدنيا وإنك دبعة منه والله ما يليها أحد منكم أبدا وما طرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم أرجع فأبى أن يرجع فاعتمقه ابن عمر وقال استودعك الله من قتيم مضى الحسين رضي الله تعالى عن الشهيد السعيد حف حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقيه يمضي ومسلم ابن عقيل قد قتيد إلى دار عبيد الله بن زياد لما قتيد إليه قيل إن مسلم وهو على بغلة يقات إليه التفت إلى رجل اسمه ابن الأشعة قال هل في رسالة ترسلها إلى الفسين على لساني قال ما أقول له قال قل له ليرجع فاتخدره الناس لا يأتي أنا ارسلت ثمانية عشر ألف الآن جاهزين الآن ما في ولا واحد. ليرجع فاتخدره الناس وقيل إنه دعت الرسالة لما وصل إلى عبيد الله بن زياد لما قبض إليه عبيد الله بن زياد قال له فأذن لي أن أكتب رسالة إلى الفسين قال اكتب فكتب إليه بخطه يا أبا عبد الله ارجع وقد حذنك الناس ما في أحد ارجع إلى مكانك فأذن له عبيد الله بن زياد فأرسلت مع رجل إلى الكثير وقتل مسلم ابن عقيل في يوم عرفه وكان قد قتل بن هانئ بالأمس في يوم التروية الثامن من الحجة وقتل مسلم بن عقيل في اليوم التاسع من ذي الحجة وألقي رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا سعيدا بإذن الله ألقي إلى الناس المجتمعين تحت القصر ثم أطمع بجسده وصل الكتاب إلى الحسين وهو قد مشى من المدينة كان لا يزال يستطيع أن يرجع وصل الكتاب إليه وأخبر بكل ما حصل وأن الذين قد لا يعود قد خذلوك ولم يبقى للأنصار فتذهب تقاتل لوحك فهم أن يرجع فقام أبناءه وإخوان مسلم بن عقيل لما علموا أن مسلما قد قتل قاموا إليه وصاحوا وقالوا والله لا نرجع حتى نأخذ بسأله فلن يزالوا يهيجونه للإتال والمواصلة حتى نظر رضي الله تعالى عنه لما أقبل إلى جهة العراق أرسل إليه عبيد الله بن زياد الحر ابن يزيد التمين في ألف من أصحابه لأجل أن يردوه إلى الأمان ويريد القاتل أرجع فلما وصلوا إليه أقبر إليه الحر ونصحه بالرجوع فأبى عليه ذلك وكان الحر رجلا محبا للحسين بدليل أنه جاء يقاتل ولم يبدأ في قتال إلى الآن وأبقى لصلاة الظهر واجتمع مع الحسين وصلى وراء الحسين يعني الحسين رضي الله عنه صلى بالجيشين بالجيش الذي معه والجيش الذي مع الحر بن يدي لكن الحسين أبى أن يرجع واستمر فالشر بن يزيف تحرج أن يقاتل الحسين وابجعد بالالف. قال اتفضل امشي أنا لن أقاتل مع أن ليس مع الحسين إلا قرابة السبعين ومع ذلك أبى أن يقاتله وقيل أقل من ذلك أيضا فلما مشى فوصل إلى أرض قريبة من العراق فتال أصحابه قريبة من الكوفة قد قال لأصحابه ما هذه الأرض قالوا هذه كربلاء فقال كرب وبلاء كرب وبلاء ثم مضى فإذا بعبيد الله زياد قد أرسل إليه جيشا في خمسة آلاف مقاتل فأقبل الحر بن يزيد ودخل في جيش الحسين مع ثلاثين رجلا وحاول ذلك الجيش المقابل أن يرجع الحسين لكن الحسين أبى وأثناء المشاورات قال لهم الحسين إني أخيركم بين سنتين لما رأى أن ليس معه إلا سبعين أو, أو أقل من مئة وأمام خمسة آلاف علم أن, أن الميزان ليس متكافئا قال إما أن تدعوني أرجع خلاص أنا سأسمع كلام من نصحني وأرجع إلى المدينة وإما أن تدعوني أذهب إلى يزيد في الشاب أنا خرجت على يزيد أذهب إلى يزيد فقال له ذلك القائد لا حتى نستأجل عبيد الله بن زياد فأرسل إلى عبيد الله بن زياد فقال إلى عبيد الله بن زياد نعم لكن لا يرجع بل يستأثر لنا وعن نبعث إليه أثيرا قال لنفسين لا والله ماذا بنيه أثيرا أذهب ليه وأنا في عزي وفي شرقي. ما ماذا بنيه أثيرا عندها اتجأ القتال وحصل ما حصل وقتل من معه من الرجال وقتل الحسين رضي الله تعالى عنه ما الذي حصل بعد ذلك وماذا كان حال أهله ونسائه والأبطال الذين معه فإنه قرج بهم هذا ما تنفق عليه بإذن الله في فترة الثانية قولوا ما تسمعون والتغفر الله جي العظيم لي من كل دم فالتغفرواه منه الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريكا فعظيما لشانه وأشهد أن محمد العبده ورسوله الداعي لا رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه مصار على نهجه واقتباتره واقتنب سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام قتل والتشهد الحسين رضي الله تعالى عنه ونسأل الله تعالى أن يرفع درجته وأن, وأن, وأن يعاقب من قام بقتله رضي الله تعالى عنه فإنهم ظلمة غبثاء تعدوا على سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبه وسيد شباب أهل الجنة وجنت أيديهم ما لم يجني غيرهم وأتانت سيوفهم من الجماء لجماء صاهرة خرجت من حبيبي النبوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتل رضي الله عنه وحمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد ولم يصح أن عبيد الله بن زياد أرسل رأسه إلى الشام هذا لم يصح وأنا ألفزا بما أدكر بما صح من الرواية لم يعرف إلى اليوم أين دفن رأس الرأس المبارك من بن علي رضي الله عنه ولا أين ذفن فقية جثب والمشكلة أنك ذهبت اليوم إلى الشام تجد قبرا للحسين تذهب إلى مصر تجد قبرا للحسين تذهب إلى العراق تجد قبرا للحسين وفي البقيع أيضا قبر للحسين والطريع الذي رجعه شيخ الإسلام بثينيه أنه قد دفن في البقيح فعلا وأن كسده ورأسه قد حمل ودفن في البقيح والله تعالى أعلم بالقوام لكن نحن نزم أنه ليس في بعض البقعة كمصر مثلا فإن الدولة الفاطمية التي حكمت مصر قبيل سنة 400 للهجرة إلى ما بعد 600، لما أرادوا أن يرفعوا من شأنهم دعموا أن رأس الفتين قد أرسل إلى مصر وأنه قد دفن هناك ووضع له مشهدا ومكانا لأجل أن يجعل تلك الدولة الباطنية الرافضية الشيعية الباطنية لأجل أن نفسهم مقاماً مقاما وهذا الكلام قبل ألف سنة لكن إلى الآن لا يعرف يقينا أين دفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ذكر أيضا أنه قد أهين من بقي من أهله من بناته وأخواته هذا كذب ولا يصح بل حملنا معزدات مكرمات حتى دخلنا على يذيب فأكرمهن غاية الإكرام ورفع قدرهن وحملهن بأحسن ما يحمل ضيف من المضيفة حتى ردهن إلى الحجاب وما يذكر اليوم وقد سمعت بأذني من بعض, من بعض المتحدثين من الشيعة الروافض أن عبيد الله بن زياد ربطهن كما تربط الأنعام بالحباب وجعل الأطفال والنساء يسيرون على عقدامهم من العراق حتى وصلوا الى الشام وهم مربوطون بالحبال من باء وراء بعضهم لبعض وان بعضهم يسقط من شدة الاعياء وانهم يعبثون بهم فهذا كله غير صحيح وما ير... ما يرونه ايضا من ان بعض الحراس عبثوا باعراضي بنات الحسين او اخواته هذا ايضا كذب ولا يصح انما يذكره اولئك الرواقب لاجل تهييد مشاعر من امامهم ليبكوا ويتور فقط ليبكوا ويثوروا. وقد رأيت بعيني مرة في لندن وذلك بعد في 10 في من صفر يعني في أربعينية الحسين كنت هناك فإذا بي أسمع أصوات كأنها أصوات روافق فنظرت فإذا خيمة بجانب حديثة الهايت بارك وإذا هذه الخيمة فيها رجل من أولئك قد جاءهم من, من, من, من خارج لندن من العراق أو من غيرها وإذا هم قد عصبوا على رؤوسهم يا لتارات الحسين ووضعوا على الرايات السوجاء وإذا الشرطة البريطانية تحمي هذا المكان وإذا هم يصيحون وينعنون من يلعنون من الصحابة وينعنون يزيدا ويقولون متى نسأر من حسين كيف تسأر للحسين من قوم قد هل تستطيع أن ترج عبيد الله بن زياد إلى الحياة للتسأر منه ترج يزيد من معاوية إن صح أنه لأنه أمر بقتل حسين ولم يأمر بقتله وإن كان قد أرسل إلى عبيد الله بن زياد أن يتصرف معه لكنه ساءه أنه وصل إلى مرحلة قتل هل أن يزيدا فعل شيئا هل تستطيع أن تخرجه من قبله وتقتله لا تزر واجرة أخرى لماذا اليوم يتعى إلى قتل أهل السنة والجماعة وإلى إذنانهم وإلى خذلانهم وإلى سبك دمائهم نصرة لجمن حسين رضي الله تعالى عنه ونحن قد أصابنا من الهم والغم والحزن والأسى أعظم مما أصاب الذين قتلوا واعظم مما أصاب الذين قتلوا معه واعظم من شيعة مدين الحبون وهل يوماً يوما أو لحظة بمقتر الإمام الحسين رضي الله عنه لكنها سارات ترفع لأجل أن ينشر ما ينشر من تعظيم الأشخاص ولأجل أن, أن, أن ترفع المشاهد على القبور ولأجل أن يغير دين الإسلام ويريد المجوث أولئك في إيران وفي غيرها من يتحذب من أمع أحسابهم يريدون أن يقبلوا على دعوة التوحيد وعلى التوحيد الخالص بمثل هذه الأمور التي يدخلونها ما صح أن السبايا خدنا بإهانة ولا صح أن السماء أمطر الدمن ولا صح أن الإبل التي أخذت من من أصحاب الحسين بعد مقتل رضي الله تعالى عنه والكشهادة ما صح أن تحولت إلى دماء عند نحنها ولا صح أن اللحم الذي طبح قد تحول إلى علقا ومر ولا صح أنهم ما رفعوا حجرا إلا ووجدوا الدمى تحته ولم يصح أن الملائكة تبكي في يوم عاشراء كل سنة وتطالب بأخذ السعر من حسين كل هذا كذب ولا يصح عجب لمن يصدق مثل ذلك ويريد أن يزر يزرع الفرقة والشقاق بين المسلمين بمثل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في مرواه مسلم ليس منا من نطب الخدود وشق الجيو ويقول عليه الصلاة والسلام الناحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها درع من زرب وسربان من قطيران ولا يجوز النياحة ولا التطبير ولا اللطم على الحسين رضي الله عنه ولا على غيره يا اخي قد قتل من قتل من الانبياء ولم يذكر ان احدا من الصحابة او من بعدهم من الصالح لطم او شق جيبا عليه قتل علي رضي الله تعالى عنه وهو خير من الامام الحسين ومع ذلك قتل في المسجد في فجر يوم جمعة في السابع عشر من رمضان ومع ذلك لم يلطم أحد عليه خزا ولم يشق جيبا قتل من قتل من الاخيار قتل عمر رضي الله عنه ولم يذكر أيضا أن علي بن الحسين أقام مأتما في يوم عاشوراء ولا أبناء جعفر أنهم أقاموا مأتما في يوم عاشوراء ولا جعفر الصادق رضي الله عنه لم يذكر أنه أقام مأتما في يوم عاشوراء فتعجب يمثال هؤلاء المبتدعى الذين يستحتنون الشيء من عند القائن قتلهم وإن الشياطين ليوتون إلى أوليائهم ويوسط إليهم الشيطان بهالوساوت فيصدقون أنها من الدين ويتورون لأجل ذلك نحن نبكي على الإمام الخطين وندعو على من قتله ونسأل الله أن يرفعه وأن يجعله في عليين ونحتسب عند الله تعالى أن يجعله شهيدا كما نحتسب ذلك في أبيه ونحتسبه في عمر ونحتسبه في غيرهم لكن لا يجوز أن نتعامل مع هذه المصيبة بشكل جيب ورطم الخب أو بالتعوة إلى إثارة النزاعات والحروف مع المسلمين لأجل أن نثير أشياء قد مضت ونعلم أن الله تعالى قال جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون وأن الله تعالى سيجمع هؤلاء جميعا. هذا هذا أيها فاضل حقيقة ما وقع للحسين رضي الله تعالى عنه وهو المنهج الشرعي في التعامل مع هذه القضية أو مع المطائب جميعا نسأل الله تعالى أن يرحم الإمام الحسين وأن يعلي نزلاً وأن يرفع قدره وأن يجعله ربنا جل وعلا في علية وأن يحاسب الله تعالى من قام بظلمه أو بقتله ونسأل الله تعالى أن يهدي جميع من ينتسب إلى قبضة الإسلام أسأل الله أن يهدي جميع الشيعة أسأل الله أن يهديهم إلى الحق وإلى الخير وأن يوفق قلوبهم إلى التوحيد. وأن يعيدهم من الاهواء ومن البدع وأن يجعلنا نحن والشيعة على صراط المستقيم نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد منحان ربيك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين